نتكلم إن شاء الله النهارده عن حياة التدقيق إزاي الإنسان يكون مدقق في حياته في كل تصرف وفي كل علاقة وفي كل معاملة مفروض الإنسان المدقق يكون مدقق في معاملته مع الله وفي معاملته مع الناس وفي معاملته مع نفسه يعني مع نفسه يعني مع فكره مع مشاعره مع حواسه الإنسان الذي يكون مدققاً في قلايته المغلقة حيث لا يراه أحد سهل عليه أن يكون مدققاً أمام الآخرين لأن احنا بطبيعتنا أحياناً ندقق أمام الناس لالا ننتقد من الناس أو لألا ننكشف أمام الناس أو لألا يرى الناس عيوبنا أو أخضأنا لكن بيننا وبين أنفسنا ما بنكونش مدققين في داخل أنفسنا ساعتنا ما بنكونش مدققين هنا وأحب أن أقول ملاحظة جايز أرجع لها فيما بعد لكن هقولها كده بسرعة إن هناك فرق بين التدقيق والوسوسة يعني في إنسان التدقيق عنده يصل إلى وسوسة الوسوسه يعني يظن الخطأ حيث لا يوجد خطأ أو يكبر من قيمة الأخطاء أكثر من حقيقتها أو يتحول الإنسان إلى شخص فريسي أو شخص ناموسي أو شخص حرفي إحنا ما نقصدش ديه التدقيق وضع متوسط لا ينحرف إلى الوسوسة شمالا ولا إلى التسيب يمينا لا كده ولا كده وضع وسط التدقيق معناها أن الإنسان يبعد عن التراخي يبعد عن الكسل يبعد عن التسيب يكون مراقبا لنفسه ومحاسبا لنفسه وضابطا لنفسه الإنسان المدقق يكون مدققا مثلا من جهة النظام من جهة المواعيد مدققا من جهة وقته من جهة حرصه على وقته واستخدامه لوقته لا يضيع دقيقة من وقته فيما يندم عليه أو فيما لا يستفيد منه يكون مدققا أيضا من جهة وقت الآخرين جايز واحد وقته رخيص عليه ويفتكر وقت الناس برضو كده فيوقف مع واحد تاني يضيع وقته والتاني يبقى مكسوف منه ومش عارف يقول له لا الإنسان المدقق يكون مدققا من جهة أفكاره أيضا لا يسمح لنفسه باي فكر خاطئ ولا باي فكر باطل ايه الفرق بين الخاطئ والباطل يعني الخاطئ يعني فكر خطيه مثلا اما الأفكار الباطلة ان الإنسان يفكر في مسائل لودت ولا جابت زي انسان يبص في الاوضه كده يفكر في اساساتها يفكر في منظرها في مبانيها افكار مش خطيه لكن افكار لودت ولا جت في الكلام، في كلام خطيه وفي كلام لودت ولا جت يعني زي زي قلت مجرد ضيع وقت الإنسان المدقق يدقق ايضا من جهة كلامه كل كلمه يكون لها وزن سواء في معناها أو في قصدها ساعات واحد يقول كلمة فلما يعتبو عليه يقول أنا ما أصدش ما أصدش يعني مش مدقق مفروض أنه يقول الكلام اللي يتفهم بطريقة صح ويتخير الألفاظ المدقق يتخير الألفاظ من ضمن الأشياء التي تمنع تقييق السرعة السرعة في الكلام مثلا السرعة في إبداء الرأي السرعة في الحكم على الآخرين بتخلي السرعة دي بتخلي الإنسان مش مدقق لكن اللي يتباطأ ويوزن الكلمة قبل ما يقولها ويفكر فيها قبل ما يقولها ليكون أكثر تدقيقا عشان كده الرسول بيقول ليكن كل انسان مسرعا الى الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في التكلم مبطئا في في الغضب, في الغضب. الصمت في التكلم مش معناه يبقى انسان لخمه مش عارف يتكلم لا يعني يفكر في الكلمه قبل ما يقولها يدقق في اللفظه قبل ما يقولها يتخير الكلمه كويس انسان يتكلم وبعدين يحكم على كلامه او يحكم عليه الناس بعد ما يتكلم ومش هيقدر يرجع كلامه تاني عكس كده انسان يحكم على نفسه قبل ما يرفض فيغير ويبدل مم. الحكاية في إيده لسه ما تكلمش المدقق أيضا يدقق في في صوته في نبرة صوته لا تعلو عما ينبغي ولا تنخفض عما ينبغي يتكلم بهدوء في إنسان يعلي صوته وصوته يعمل دقيق وجاي الصوت يزعج غيره وهو مش همه لأنه مش مدكر وخصوصاً الصوت بالليل بالنسبة للدير يرن زي واحد يصلح حاجة في بالليل ويخبط ومش و... همه الدير ده يسمع صوت أو ما يسمعش المدقق يدقق في كل حالة. كل تصرف يتصرفه يفكر في نتائجه بالنسبة لنفسه وبالنسبة للناس. يليق أو لا يليق. الرسول بيقول كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء توافق يعني تناسب أو تبقى لائقة. ففي أمور حلال لكنها ليست لائقة. زي الحكيم لما بيقول بيقول الرجل الحكيم لا يأكل في الطريق الرجل الحكيم لا يأكل في الطريق الأكل في حد ذاته مش غلط لكن في الطريق عدم تقيق لا يليق المدقق أيضا يهتم بكل الشخص المدقق يدقق كذلك حتى في مشيته وفي وقوفه مع الناس ومع الله ومع نفسه وفي دخوله وخروجه كما يقول الشيخ الروحاني بالرف يفتح بابه ويغلقه يعني لا يحدث صوتا في دخوله ولا في خروجه. مش يروح رازع الباب عمل صوت ما يهموش الشخص المدقق مثالي في كل تصرفاته إن كان مثاليا في حياته العامة فمع الله بالأكثر مثال الدخول الى الكميسة بأي تدقيق يدخل الانسان الى الكميسة المدقق يقول انا بكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك يعني يدخل في خشوع مجرد خلع الحذاء امام باب الكميسة في الدير دليل على انه هذا مكان يحتاج لتدقيق في مكان له قدسية خاصة المشي في الكنيسة ما يكونش جاري ما يكونش بله وجب الاعاد الوقوف حفظ الحواس في الكنيسة ترتيب الاباء في الكنيسة في وقفهم في منظرهم في الخدمة في تأدية الألحان التدقيق في الصلاة ايضا في إنسان يصلي بسرعة حتى لا يفهم ما يقول وإنسان يصلي في هدوء بتدقيق كل كلمة يقولها يدقق في معناها وفي قصدها ويقصدها ويفهمها ويقولها بالمشاعر اللائقه بها بفهمها الانسان المدقق لا ينجرف في اي تيار يكون امامه له شخصيته الثابته المدققه التي لا تنجرف في تيارات يعني لا ينسى نفسه له قيم ومبادئ يدقق في حفظها ولا يهبط عن مستواها وكل عمل يعمله يعمله بتدقيق يعني أقول لكم مثال بسيط كلنا بنرشم الصليب هل كل واحد بيرشم الصليب بما يليق باحترام الصليب وبما في الصليب من عقيدة خاصة بالثالوث والتجسد وعمل الروح القدس ولا مجرد حركة وبس زي ما تطلع بلا تدقيق بلا قصد بلا فهم بلا خشوع المدقق يدقق ايضا في اعترافاته يدقق ايضا في فهم كل تصرف ويحترس من الخطايا التي تلبس ثياب الحملان وتبدو في هيئة فضيلة وهي خطية أو تأخذ اسم غير اسمها الإنسان المدقق كل كلمة يقولها لها معناها كمثال لعدم تدقيق الناس في في الألفاظ ومعناها كلمة البركة الناس يقول لك خليها بالبركة يعني خليها فوضى يعني كلمة خليها بالبركة يعني بلا نظام بلا ترتيب بلا إعداد بينما إنجيل البركة مباركة الخبز هو نفسه إنجيل النظام المسيح بارك الخبز ونظم الناس في الارض الانسان المدقق يهتم ان الوسيله تناسب القصد فلا يتخير وسيله خاطئه لمقاصده الطيبه ويجعل لكل تصرف من تصرفاته حدودا مثال إنسان بيدحك بمرح مثلا يدقق بحيث الدحك بتاعه ما يتحولش إلى ترياق على الناس أو في دحكه ما يقولش كلام يجرح الآخرين أو يتحول إلى تهكم على غيره لانه ممكن يدحك مع الناس لكن ما يدحكش على الناس ياما في ناس بيتحاكم مع الاخرين ويهنوهم أثناء الضحك او يجرحوهم ولو من غير قصد لكن ما فيش تدقيق هو عجبته نقطة بيقولها وما مش تأثيرها على الناس الإنسان الانسان المدقق يتخير الالفاظ ولذلك المسيح حذرنا من كلمه رقه ومن كلمه احمق نبي يقول من قال لأخيه أحمق يكون مستحق لنرجو هلن طب كم مرة الواحد يستخدم كلمة أحمق وموت رادفتها يعني يقول لك ما بيفهم عقله على قده ما عندوش مخ شبخ هزيها زي كلمة أحمق لحظ المسيح في كلامه مع السامريه تخير ألفاظا لا تجرح إطلاقا بمنتهى الرقة في تخيل الألفاظ مع امراه خاطئة يعني الإنسان المدقق إذا عهدت إليه بمسؤولية مسؤولية أو عمل يكون مدققا في عمله وفي مسؤوليته بطريقة كلها أمانة المدقق أيضا لا يبرر تصرفاته مهما حصل لأن التبرير ضد التدقيق ولا يلتمس لنفسه الأعذار للأسف هناك كثيرون يدققون في محاسبة غيرهم ولا يدققون في محاسبة أنفسهم بنفس الإسلوب يعني مع غيره في منتهى الشدة ويحلل كل تصرف بتدقيق عجيب لكن مع نفسه يعني الحكاية وخبر حدثة بينما العكس هو الذي ينبغي أن يكون حاسب نفسك بتدقيق شديد ولا تعذر ذاتك وبالنسبة للآخرين حاول أن تعذرهم أو أن تبررهم ونلاحظ السيد المسيح أعطانا مثالا لهذا فإنه قال بالنسبة لخطيتك سمها الخشبه التي في عينك بالنسبة للآخرين قال القزل في عين الآخرين يعني لما تحكم على أعمالك يبقى دي خشبة ولما تحكم على غيرك يبقى دي قزل يعني تبقى شديد في محاسبة نفسك وطيب ولطيف في محاسبة الآخرين في حياة التدقيق يقف ضدها احيانا اننا نقسم الخطايا إلى خطيه صغيرة وخطيه كبيرة ونتساهل في الأمور الصغيرة الإنسان المدقق يعرف إنه كل خطية ممكن تهلك الإنسان مهما كانت صغيرة في نظره يعني أي عيب في حاجة مهما كان صغير بيبيفسد كملها يعني تجيب ملابس مقطوعة قطع بسيط إسمعيه أمام الناس الملابس مقطوعة ما يهمش كلهم أطعمة الهيلال لكن أي أط بقعة في سوب، اسم السوب متدقع، ما يهمش كله بقعة مكروب واحد في أكل، مش ضرور لكم كله مكروبات، اسمه برضو ضار فالمدقق يهدف إلى الكمال يهدف إلى الكمال ولا يبرر نفسه، ولا يعذر نفسه إذا كان عنده مسؤولية بقوله مدقق فيها وإذا كان لابد أن يأمر في مسؤوليته يفرق بين الأمر والتسلط المدقق ممكن يأمر لكن لا يتسلط لأن هنا يبقى ما فيش تدقيق الانسان المدقق لا يقدم احتجاجا عن أخطائه بأعذار ولا بقلة إمكانياته مفروض أن يكون امينا في كل الإمكانيات اللي عنده ويستخدمها إلى أبعد حدودها والمفروض أيضا أن يوسع نطاق إمكانياته باستمرار هادفا إلى الكمال. ما يقولش الظروف ما تساعدنيش غير ان أقول مزمورين. حاول توظف نفسك من جهة ظروفك أو تحسن ظروفك لكي تسلك بالتدقيق. المدقق لا ينتظر الى ان يقع في الخطيه في اعماقها انما منذ الابتداء يكون دقيقا يعني يحترس من بدايه الخطيه زي ما قال يا بنت باب الشقيه طوبى لمن يمسك اطفالك ويدفدهم عند الصخره يعني القطية وهي طفلة عند الصخرة يعني عند المسيح ينتهي منها قبل ما تكبر يعني مثلا ما تنتظرش لما تقع في كراهية إنسان إنما من أولها إذا وجدت ان معاملتك له ابتدت تتغير أفكارك عنه ابتدت تتغير كلامك عنه تدعي يتغير احترس لنفسك وكن مدققا لأن تتطور الأمور إلى أزياد المدقق لا يسمح أن الخطايا تجرفه وتتطور به لغاية لما تصل إلى عمقها يدقق في الحكاية من أولها علشان ما يقعش فيه إشكال أحسن تعبير في التدقيق في مقاومة الخطايا قول بولس الرسول في عبرانيين 12 أربعة لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة الإنسان المدقق يقاوم حتى الدم ولو أدى الأمر أنه يستشهد وما يؤعش في خطية لانه سالك بتدقيق بتدقيق في الأمور الصغيرة وفي الأمور الكبيرة وجز الأمور الصغيرة في نظره ليست صغيرة إنما ما يسميها الناس أمور صغيرة لأن الخطية التي ضيعت العالم كله الأكل من شجرة إن كن واحد يفتكر بامور صغيرة اي يعني واحد كل من شجرة. لكن كانت تحمل في طياتها أمورا كبيرة جدا مش مجرد أكل من ثمن فالمدقق لا يسمي خطايا صغيرة في صلوات القديسين نجد عجب الديس كبير يقول انا الخاطئ انا الفاسد انا الهالك انا الكلام صعب ليه لان الخطيه ليست صغيره في نظره من فرط تدقيقه الخطيه هي تشويه للصوره الالهيه اللي خلق عليها الانسان فهي ليست صغيره لانها خاطئه جدا حياة التدقيق تلزم الإنسان بأمرين واحد منهم الأمانة في الحياة الروحية والأمر الثاني هو الجدية في الحياة الروحية عشان الإنسان يكون مدقق لابد أن يكون امينا في روحياته وجادا في روحياته الأمانة والجدية دول يبقى لهم وقت تاني إن شاء الله نكتفي كثيرا